وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 120. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 112. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح